يا ايها النبي جاهد القفار واجمد المنافقين وعلوا عليهم وما اواهم جننم و ابي المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ري وكفر بعد اسلامهم وهم بما لم وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن نُّؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِن بَعْدِ إِذْ ظَهَرَ لَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَوِجْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَن يُكَفِّرَ اللَّهُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَكِنْ يُكَفِّرَ عَنكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تَوَرَّى وَيُذْبِهُ مُلْقِعَ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا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 فَلَمَّا مَا آنْتَو مِن فَضْلِي بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُ فَأَعْقَبَهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي صَدَقَاتِهِمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ بَيَانٌ خَاؤُونَ مِنْهُمْ سَخِيرًا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُ عَذَابٌ